وقلبي على لا قلبي على حادو لا نا بنسى ولا أدرني أصفانو بحبلك إني شيء في قلبي منه كتير ونفسي نسيانه إني الحب محتاجه وفي حاجز بيني ومت حاجة عشان ده راح نفغره amen ya akt